<تصفيق> كتاب ك أ ح موسوعه ت ثم ف النابلسي حكيم للعلوم إ ل ا ا ل ل م ي ه واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا إ ل ى أ ج ل مسمى و ي ؤ ت ق م الذي فضل فضلا و إ ن تولوا ف إ ن ي أ خ ا ف عليكم وما يستغشون ثيابهم يعلم ما يصرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور وما من دابه في الارض إ ل ا على الله اسمها ويعلم مستقرها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 و لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي موسوعه النابلسي م أ ل ا ي و م يأتيه ل ي س ل ا م ي ه قدرك أن ي و و ل اسماء الله الحسنى قل فاتم بعشر صور اذله مفتريات وادعوا من استطعتم 「なるほど。